hay hay hay hay هيك غايبن انما هاللحظه يا قمر ضون عقيله ما يخيب الاعتناي غير ادك عبايس قلبك ماكو مخلوق الهاك رجف حيل الفنات هسه يرجف ما يا جماعه ابو عباص سالف قصص من ناس عن غيره تنبراش من ولف نخيه كان حلم صار صحه يرهب بنظرات عين يرهب النظرات عين ابو فاضل ابو فاضل عباص <تصفيق> يا ربي شمال التيم يرهب بنظرات عين الحن ابو الهداع عيني يعني عيش كرههم يموت يا نعش كرههم حياتي اي تيبس و قسموت سمعت ابن عباس ناس ردت خير واحسقوت قطع نفسه حتى لخرج فاض يسمع النسو لخرج قطعنا صراخ لما اسمها عباس ما سمع بس صراخ دجاده على عين المعتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسة الخليج الإسلامي جعفر عبا عباس نازل يعني خاطب ملحمه مال حيات البقاه تنروح الشور دف السبع اسمع مال شنه نيت يرهب اسمه مقدمه حاروي عباس نازل زلنا على الخط الملحمي ما لعيب جند اللي قاتل وحش شرد ميت ترهب اسمه ومقدمه عالم ين عطف نازلوا من حما ما بنقومهم هاي بنترهب بنظرات عين ابو قاده ابو قاده ابا كل حرب تستعنا وبك استند النزار تركع الاطفال يمنك يمنك ناطق السمر جال يا عزمك ظهرنا متعبيتم الجبال يا حبيبي قد احبك حبيب, حبك كيف قلبي محا كل حلم تستعنها هارو فيك تستدل نزال تركعي ابان يمنك ما كنتي سمير جبال يا عزم بركان ذا انت عزيمته والجبال يا حبيبي قد حبك حبيب. كيف قلبي محا ويا صفين تفونا حرب والعين ما لحظه نسا ناس العباس دين يا رهب بن ضهات عين يا رهب كان على الاخراج والهندسة الصوتيه عماد الملة عماد المله وخالد الحشامي خالد الحتشامي الكلمات للشاعر الحسيني سيف العنشاني